و ن ع ن د ن ا نشرنا بسنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا ن ت ه ل ا نتيجه لنا أ ت ي ج ه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا ن ت ي ج ل ا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا ت ي ج ه لنا نتيجه لنا نتيجه لنا نتيجه ل خ ا نتيك لنا نتيجه ل ي ك محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار الموسى ان شاء الله تعالى في هذا المجلس حديثنا عن الفتن وموقف المسلم بنا و كنا قد قررنا في المجلس السابق من ذكر بعض النصوص الشرعيه التي جاء فيها تعبير المسلم الى الفتن و خاصه في اخر الزمن و عرفنا ايضا في المجلس السابق معنى الفتن في اللغه و في الشرع ثم بعد ذلك تكلمنا عن أ ن و ا ع ا ف ت ن بشيء من ت ف ص ي ل وسيكون حديثنا في هذا المجلس إ ن شاء الله تعالى عن ن ق ط ة اخرى من نقاط هذا الموضوع وهي من أ ه م نقاط هذا الموضوع وتتمثل في م ح ا و ل ة ا ل إ ج ا ب ة على سؤال مهم جدا جدا وهو ما هو المخرج من هذه الفتن يعني في حال وقوع الفتن يعني ما هي السبل وما هي الوسائل التي على المسلم أ ن ينتهجها و أ ن يتبعها ليخرج سالما معافى من هذه الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في غير م ا ح د ث وقبل أ ن نشرع في بيان ذلك ل ن ب د أ ن ق ف على ا م س ا ل ه ا ل م ه م ة وهي أ ن هذه الوسائل وهذه السبل التي يجب على المسلم انتهاجها واتباعها ليسلم من الفتن لابد أ ن ي أ خ ذ ه ا من الوحيين من كتاب الله ومن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لان ن ب ي صلى الله عليه وسلم مر في المجلس السابق حذر امته من هذه الفتن في احاديث ك ي ر ه جدا فحذر الناس من ذلك وبين لهم يعني الداء و بين ّ لهم هذا المرض و النصوص التي ورد فيها بيان لهذا في الداء و كشف لهذا المرض هي نفسه من بينت ّ أ ي ض ا هذا الدواء العلاج إ ذ ا ف س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم كما تضمنت يعني كشف هذه الفتن و بيانها و ا ل ت ح ذ ي ر منها ف إ ن ا ل س ن ة أ ي ض ا ب ي ن ت وكشفت كيف يكون المخرج من هذه الفتن وكيف يسلم المسلم من هذه الفتن ولذلك في حديث العرقاب بن ساليا رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الفتن وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اذن فهذا بيان للداء للمرض وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اذن فبين النبي صلى الله عليه و سلم الداء و كشف عن المرض لكن هل سكت النبي عليه الصلاه و السلام ب ع ن ذلك الجواب لا فبعد ان بين الداء و كشف عن المرض بين النبي صلى الله عليه وسلم ع ن ه العلاج والدواء الذي ي د ا و به يعني ذلكم ما اداء العضا فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في بيان الدار و إ ن ه من يعش ي منه فسر اختلافا ك ب ي ر ه بين الدواء بعد ذلك فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعليكم ب س ن ة وسنه الخلفاء الراشدين ا ل أ ه د ي ي ن من بعده تمسكوا بها و ع ب و ا عليها بالنواجذ فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما كشف ا ل د ه كشف أ ي ض ا عن الدواء ولذلك فهذا الدواء وهذا العلاج ي ع ن لا بد ان يبطل ايضا من النصوص ا ل ش ر ع ي ة ولذلك أ ي ض ا في حديث أ حذيفه رضي الله عنه وهو في الصحيح عبد البخاري ومسلم يعني لما قال كان الناس ي س أ ل و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر أ و عن الخير وكنت أ س أ ل ه عن الشر م خ ا ف ت أ ن يدركني يقول أ حذيفه فقلت يا رسول الله إ ن كنا في ج ا ه ل ي ة وشر ك ل في ج ه ل ي ه وشر فجاء الله بهذا الخير يعني ب ا ل إ س ل ا م فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال نعم ق ا حذيفه فهل بعد ذلك الشر من خير قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه دخن يعني بعد ذلك الشر س ي ق و ل هناك ما خير ولكن سيخالطه ماذا يعني شيء من الدخن يعني شيء من الشر قال ن ع ه وفيه دخن قال فليف وما دخن ق ا ا صلى الله عليه وسلم قوم يستنون د بغير س ن ة ويهدون بغير ه د ي يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاه على أ و ابواب جهنم دعاكم على أ جهنم من أ ج ا ب ه م هدفوه فيها قال فقلت يا رسول الله فما تغمرني إ ن أ د ر ك ن ي ذلك يعني ت أ م ل فنبينا عليه الصلاه يعني يذكر ف ي ف ت ن ويبينه ويكشف عنه ولكن في المقابل ايضا يعني يذكر ماذا المخرج و ا ل د و ا ء والعناد والشفاء على قلت يا رسول الله ما تامرني إ ن أ د ر ك ن ي ذلك الزمن الذي يعني ت ك ث ر فيه الفتن ويذكر فيه يعني دعاء جهنم والعياذ من ا ل ل ه قال فما تخبرني ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وايمانهم قال قلت يا رسول الله ف ا ذ لم يكن هناك جماعه ولا امام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعظ على أ ص ل ش ج ر ة حتى يدركك الموت و أ ن ت على ذلك إ ذ ا ف ش ا ه د من هذا الحديث الطويل أ ن خ ذ ي ف ه رضي الله عنه يعني لما س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن أ خ ب ر ه النبي صلى الله عليه وسلم به وبوقوعه ولكن مع ذلك فنبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان دائما أ ي ض ا يكشف ع ن ي ي معها السبل والوسائل التي بها يكون ع ن ي ي المخرج من هذه الفتن وبها تكون ا ل ن ج ا ة و ا ل س ل ا م ة من هذه الفتن ولذلك ف يعني على المسلم يعني في حال وقوع الفتن وفي محاولته ل م ع ر ف ة السبل التي ينجو و ي س ت م يعني ف ي ه ا من هذه الفتن عليه أ ن يرجع في كل ذلك إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهما البيان الكامل والشرع ل ك ي ف ي ة الخروج من هذه الفتن ولهذا ففي مثل هذه الاوضاع و في ه ذ م ا ل هذا ا ل م أن يتحكم إلى ا ل ر ا ا و لا أ ه و ء يجوز للمسلم أ ن يتحكم إ ل ى الاراء و ا ل أ ه و ا ء بل يكون ا ل ت ح ا ك م و خ ا ص ة في مثل هذه ا ل أ ز م ا ء التي تكثر فيها الفتن فيها الى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دل عليه الوحيان اتبعه المسلم وماذا يدل عليه الوحيان ك ج ن ب ه المسلم إذا فهذه ن ق ط ة م ه م ة جدا يعني يجب ع ن ي ي للمسلم أ ن ينتبه له ا ذ ا فنعود الى جواب السؤال السابق ما هو المخرج من الفكر ة أ ق و ل جاء في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان نقاط ك ث ي ر ة بها يكون المخرج من الفتن وبالاعتصام بها تكون ا ل ن ج ا ة والسلامه من كل الفتن ولكن ينبغي أ ن أن نعلم أ ن جميع النقاط التي سنذكرها إ ن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع وغيرها ايضا ل ن ق ا وغيره وغيرها مما يعني سنذكره إ ن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع يعني ينبغي أ ن نعلم ب أ ن تلك النقاط كلها تتلخص في نقطتين تتلخص في شيئين إ ذ ا هناك شيئات متى تمسك الناس بهما حصلت لهم ماذا ا ل س ل ا م ة والنجاه من الفتن شيئان اثنان وهما العلم والصبر فالناس إ ذ ا تحلوا بالعلم وتحلوا بالصبر نجوا باذن الله ف ب ا ع ك وتعالى من الفتن ومتى تمسك الناس بهذين الامرين لن تضرهما فتنه ما دامت السماوات والارض يقول شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله مبين ا لهذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ع ظ ي م ة يقول رحمه الله ان عامه الفتن التي, التي وقعت من اعظم أ س ب ا ب ه ا من أ ع ظ م أ س ب ا ب ه ا اسباب تلك الفتن التي وضعت التي ستقع أ ي ض ن يقول من أ ع ظ م أ س ب ا ب ه ا ق ل ة الصبر يقول إ ذ ا ل ف ت ن ة لها سبب إ ذ ا ل ف ت ن ة لها سبب مهما ع ل إ اما ضعف ا ل ع ل م و إ م ا ضعف الصبر إ ذ ا فجميع الفتن التي تقع في الناس وبين الناس لها س ب ب ا يقول إ م ا ق ل ة العلم و إ م ا ق ل ة الصبر قال فان الجهل والظلم أ ص ل الشر الجهل والظلم هما أ ص ل الشر يقول وفعل الشر ا م ا يفعل لجهله ب أ ن ه شر يقول وفاعل الشر انما يفعله لجهله بانه شر انني فعل الشر فاذا منه بان هذا الشر خيره وهذا ا ص ن ف من الناس اتي من ج ه ة ماذا يا ج م ا ع ة أ ن و ا ع ا ل ف ت أ اتي من ج ه ة ماذا الشبهات اتي من ج ه ة الشبهات يعني حصلت له شبهه فالتبس عليه ماذا الخير بالشر والتبس عليه الحق بالباطل فهو يفعل الشر يظنه ماذا خ ي ر ويفعل الباطل يظنه حقا إ ذ ن يقول وفاعل الشر ان لا يفعله لجهله ب أ غ ل ب الشر يعني بعض الناس يعني يؤتى من هذا الباب من باب ماذا ا ش ه و ه ا ناس فيفعل هذا الشر وهو يظن أ ن ه في الخير قال يعني مبينا للصنف الثاني من الناس قال ولكون نفسه تريده ن هذا برد اخر يبتع منه الناس فبعض الناس يفعل الشر وهو يعلم أ ن ه م ا ذ ا شر ولكن نفسهم ا ذ ا تريده ه و ت يقع ا العياذ بالله في المعاصي والمحرمات وهو يعلم تماما ب أ ن ه ا محرمه ولكن نفسه ماذا تريد تلك المعاصي و ا ل ذ ن ب و ت ه و ا ه وهذا ص د ق من الناس أ ت ي من أ ي ج ه ة يا جماعه من ج ه ة الشهوات إ ذ ا الصيف ا ل أ و ل سبب وقوعه ب الشر الشبهه التبس عليه الحق ب ا ل ب ط ل فسد ماذا علمه وتصوره ومعتقده فظن الشر خيرا وظن الباطل حقا و أ م ا الصدف الثاني ف ك ت ي من جهه ماذا ا ل ش ه و ه يعلم ب أ ن ما يفعله شر و باطل و لكن نفسه تهواه وتريده و ت ش ت ه ي ه فيقول جاء ا ل إ س ل ا م و فاعل الشر إ ل ا م ا يفعله لجاهه ب أ ن ه شر ولكون نفسه ت ر ي د ه يقول رحمه الله فبالعلم يزول الجاهل فبالعلم يزول ماذا الجاهل يقول وبالصبر يحبس الهوى والشهوه فتزول الفتنه اذا ت ز و ل الفتنه يكون بهذين ش ي ئ ي ن بعلمه يدفع ماذا الشبهات بعلم يدفع ا ل ش ه و ه ا ت وبصبر يدفع م ا ل الشهوات ولهذا يقول ف ب ا ل ع ي م يزول الجهل وبالصبر يحبس الهوى و ا ل ش ه و ة فتزول الفتنه اذا فعل الناس إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يلزموا من شر الفتن أ ن يتمسكوا ب ه ذ ه الشيئين العظيمه الشيء ا ل أ و ل هو العلم والشيء الثاني هو الصبر وبالعلم تدفع الشبهات وبالصبر تدفع الشهوات فترتفع هذا الفتن ة وتزول ا ل ولا تؤثر في نفس المؤمن وفي قلبك ولذلك ه ذ ا الشيئان يعني جاء ذكرهما واقترانهما في بعض النصوص الشرعيه ل أ ه م ي ت ه م و ل أ ه م ي ة اقترانهم ولذلك يقول تعالى كما في س و ر ة ا ل س ج د ة قال تعالى و ج ع ل منهم أ ئ م ة ياتون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يوقنون فوصف الله جل ا ع ل ا اهناء ا ل أ ئ م ة وصفهم ب ه ذ ي الوصفين لما صبروا وصفهم بالصبر قال وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يوقنون فوصفهم الله جل وعلا بماذا ب ص ب ر وباليقين ولذلك استحقوا ان يكونوا ائما لغيره يهتد ُ بهم في الخير فقال تعالى وجعلنا منهم ائما يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يهتدون ولذلك اخبر الاسلام ابن تيميه رحمه الله بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين لمن أ ر ا د أ ن يكون إ م ا م ا في الدين ق د و ة يقتدي به الناس في الخير فعليه أ ن يتصف بهذه ا ل و ص ف فيتعلى اولا بالصبر بصبر يجمع مال الشهوات ا ويتعلى بماذا بعلم ويقين يدفع ا ذ ا الشبهات اذن فهذان يعني شيئان رئيسان كما يقال بهما يندفع هذا شر الفتن بهما يندفع شر الفتن طيب اذا فهذا جواب مجمل على السؤال السابق وننتقل بعد ذلك الى التفصيل اذن ما هو الاخر من الفتن أ ق و ل المخرج من الفتن يكون ب أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة دل عليها كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا الشيء ا ل أ و ل الشيء ا ل أ و ل هو الاعتصام بكتاب الله و ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اول ما يجب على المسلمين وعلى الناس في أ س م ا ء الفتن إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن لا يتضرروا بشرع تلك الفتن فعليهم بالرجوع إ ل ى الوحيين إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لان الفتن كما قلنا جاء التحذير منها في هذين المصدرين الاساسين وهما كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهما أ ي ض ا جاء بيان عن كيفيه الوقايه من هذه الفتي فمن ق ر أ كتاب الله ومن ق ر أ س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرما كيف س ي ق و ل المخرج الفتن وكيف س يسلم المسلم ويؤمن من شر هذه الفتن إ ذ ا الواجب أ و ل ا على الناس أ ن يرجعوا إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى فعلوا ذلك رسموا من الفتن ب إ ذ ن الله ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وسلم ما سيقع في هذه ا ل أ م ة من ف ت ن و اختلاف و تنازع أ ر ش د النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى م ا ل ا إ ل ى التمسك بالسنه فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و إ ن ه من يعش ي منك م فسيرى اختلافا كثيرا سيرى اختلافا كثيرا بين الناس و تنازعا كثيرا بين الناس ما هي ا ل ع ز م ة من هذه الفتن وبماذا يسلم المسلم و ي س ل م د ي ن المسلم من هذه الفتن بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فعليكم ت أ م ل الفا ء يعني م ر ت ب على ما سبق انه من يعش ي م ن م فسيرى اختلافا كثيره فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء ا ل ر ش ي د ي ن المهديين من بعدي ت م س ك و ا بها وعرضوا عليها ب ا ل ن و ا ج د إ ذ ن فدل ذلك على أ ن التمسك بكتاب الله و التمسك ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه و سلم في أ س م ا ن الفتن و في أ س م ا ن الاختلاف و التنازع فيهما ماذا ا ل ع س م ة من الفتن و فيهما أ م ا ن من الزلل والضلال ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى إ ذ ن هذه هي ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى التي يجب على المسلمين أ ن يعتصموا بها ب أ ز م ا ن الفتن الرجوع إ ل ى كتاب الله والى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أ ي ض ا أ ن نختصر هذه ا ل ع ب ا ر ة فنقول لزوم العلم و ل ك يجب على الناس في الفتن ان ل ا س ف ي أ و ق ا ا ت ت ل ف ن أ ن ي ا ك امر اخر في ا ل م فلزوم ا ل ع ل م ف ي ه عصمة من الفتن ولكن ذ ل جاء ي ل ب خ ا ر يكون ه ن ا ل إ م ا م أحمد و غ ي ر ه م من د ر س ه ا ل أ ا و ه فقال لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يقبض العلم حتى يقبض العلم ويكثر الجهل والفتن تامل كيف قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين الفتن وبين ماذا ك ف ر ت الجهل اذا ك ف ر الجهل ا ل ل ه لا يقبض العلم انتزاعا يلتزمه من صدور العباد ولكن يقبض العلم إ ذ اذا ف إ أ ر ا د الناس أ ن يلزموا من شر الفتن فما عليهم الا أ ن يلزموا مال ذ ا ا ع ل م العلم ش ر ي ا ع ل الشرعي ا ل م ت م ز ل في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا بصيره أ ن ت الذي حدثنا أ و أ خ ب ر ن ا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهد من هذه ا ل ق ص ة يا ج م ا ع ة أ ن ا ل ت ج ا ر كما قلنا يعني فتنه ع ظ ي م ة و ع ظ ي م ة جدا وهذا ا ل ت ج ا ر يعني ي ك ت ي بشبهات ك ب ي ر ة يعني تصور يعني شخصا يغمر السماء ان تغتر فتمت ويغتر ا ل أ ر ض ت ن تمت فتمت ي أ ت ي بشبهات عظيمه ومع ذلك أ خ ب ر نبينا صلى الله عليه وسلم ب أ ن هذا الرجل الشاب سيسلم من ف ت ح ة الدجال وسلم منها بحقل ماذا ي ج م ع ه سنن تعلمها سنن تعلمها من سنن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعلم السنه وقرع في تلك ا ل س ن ة ب أ ن ه ماذا يعني سيقرا في آ خ ر الزمان يعني دجال كذاب يعني ي ب د ع ماذا ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة ويفعل كي ت و كيس فكان تعلمه لتلك ا ل س ن ة و كان تمسكه بتلك ا ل س ن ة يعني سببا في ماذا سببا في عصمته من هذه الفتنه التي تعد اعظم فتنه ستعرفها ماذا البشريه إ ذ ا فهكذا يعني تكون ماذا النجاه من الفتن بلزوم العلم و بالرجوع إ ل ى كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ذ ا فعرفنا بهذه ا ل أ م ث ل ة التي ذكرتها يعني كيف يكون العلم ع ا ص م ا للمسلم من فتن ماذا الشهوات وهذا العلم نفسه من ل ذ م ه أ ي ض ا ً ع ص م حتى من فتن ماذا الشهوات فالذي يلزم العلم و ي ن ز ر و ي ح ت ص م بكتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه و سلم ف إ ن ه يسلم حتى من فتن الشهوات لماذا ل أ ن ه يجد في كتاب الله و في س ن ة رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني ما يحذره من تلك الفتن و ما يدله على الله خ ر ل من تلك الفتن و لذلك كما قلنا في الدرس الماضي يعني ربنا جل و علا في كتابه لما حذر ن ا من ف ت ن ة الحياه الدنيا وزينتها و ز غ ر ف ي ه ا يعني جاءت ايات ك ث ي ر ة في كتاب الله جل وعلا يعني تكشف للمسلم يعني كيف يسلم من هذه الفتن ويعلم ب أ ن هذه الدنيا ث ا ن ي ة فلا ينبغي ماذا التعلق بها والاطمئنان بها ولما ي ق ر أ المسلم في النصوص الشرعيه ة يعني ي المال يعني, يعلم أيضاً. يعني كيف المخرج من هذه ا ل ف ت ن ة و أ ن هذا المال وهذا الرخص أ ض ر مقدر لكل إ ن س ا ن فلا ينبغي للمسلم أ ن يعظم حرصه عليه و ه ذ يعني يفتتن به ويعلم ب أ ن هذا المال يعني قد يكون وبالا عليه و أ ن ه س ي س أ ل عنه يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ى غير ذلك من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ك ث ي ر ة التي يجدها المسلم في العلم الشرعي وفي كتاب الله وفي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعصمه من فتن الشهوات ولذلك يقول ربنا جل م ع ا ل ا كما في س و ر ة القصص في ق ص ة قارون قال الله جل م ع ا ل ا فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون ا ل ح ي ا ة الدنيا يا ليت ن ا مثل ما أ ت ي قارون إ ن ه لذو حظ عظيم وقال الذين أ ت و ا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آ م ن وعمل صالحا وما يلغي ¡Gracias! أبد ولذلك يعني مجتمع ا ل ذ ي عليه الصلاه والسلام الذي هو يعني أ ظ ه ر من المجتمعات و هو أ ف ض ل المجتمعات كان في ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ غ ن ي ا و كان فيهم الفقراء كان من ا ل ص ح ا ب ة من هو من أ غ ن ى الناس من امواله بالالوف المؤلف كعثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف و غيرهم من ا ل ص ح ا ب ة الذين كانوا من أ غ ن ى الناس وكان في ا ل ص ح ا ب ة ايضا من هو من أ ف ق ر الناس قال لا يجد حتى ل ق م ة ياكله كان ب ي هريره رضي الله عنه قبل طبعا ي ع ن يفتح أن ي على المسلمين ما فتح فكان أ ب و هريره رضي الله عنه يعني في زمن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ف ق ر الناس و ج ر ى في بعض ا ل أ ح ا د ي ث أ ن ه كان يعني يغنى عليه بجده م ا ذ الجوع ا ولكن كان يعني ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم يعني يصبرون ع ن ي ي ويقنعون على يعني أ و ض ا ع ه م و أ ح و ا ل ه م ولا يتطلعون إ ل ى يعني م ا م ا غ ي ر وغنى الغير ونصب الغير وهذا هو, يعني هذا هو الحق وهذا هو الصواب أ ن يقنع المسلم بما أ ت ا ه الله وبما قسم الله تبارك وتعالى له مع طبعا اتخاذ ا ل أ س ب ا ب ا ل م ش ر و ع ة لكسب الرزق ولكن من قدر الله جل وعلا عليه الفقر لا بد أ ن يقنع بذلك فالله جل وعلا خلق هذه الحياه وجعل في الناس أ غ ن ي ا ء وفقراء وليس المشكل ة في ذلك و إ ن م ا يعني ا ل إ ش ك ا ل في ط ر ق ف ب عن الواجبات ا ل د ي ن ي ة و ا ل ش ر ع ي ة فلو أن ان ل ا س يعني ا ل أ غ ن ي ا ء يعني طرحوا واجبتهم ا ل د ي ن ي ة من إ ح ر ا ج الزكاه وغير ذلك ف ل ي ل م و ن على ذلك واما ي ع ن يقال أن ي ب أ ن ي ع نظر الناس لمن اعلاهم ويعد ذلك مطلبا شرعيا فهذا ليس بصحيح ولذلك ربنا جل وعلا يقول في سوره طه و َ ل َ تمدن َََُّّ عينيك ََْ الى ما متعنا به ازواجا منهم ظهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه وعز و ربك خير و ابقى واغفر اهلك بالصلاه واصطبر عليه ت أ م ل إ ل ى ذكر ا ل غ ا ي ة التي خلق ا ل إ ن س ا ن ل أ ج ل ه ف ا ل إ ن س ا ن لن يخلق ليعيش غنيا ً أ و فقيرا ً و إ ن م ا خلق ل أ ج ل ع ب ا د ه خلق ل ع ب ا د ة الله جل وعلا وهذه ا ل غ ا ي ة يمكن ع ن ي ي تحقيقها سواء مع الغنى او مع الفقر فكما أ قال ا ل غ ا ن ي يعبد الله جل وعلا فالفقير كذلك وان المسلم سواء ابتلي بغنى او بفقر فعليه ا ن ا يتقبل ذلك ونبينا عليه الصلاه والسلام يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له هذا الواجب في ح ا الغنى وان اصابته ضراء خبر كان خيرا له هذا الواجب في حال د الفقر ه نحو ذلك ولذلك جاء في بعض ا ل أ ح ا د ي ث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر المسلم إ ذ ا اراد ان ينظر في أ م و ر الدنيا أ ن ينظر إ ل ى من هو أ س ف ل منه ولا ينظر إ ل ى من هو أ ع ل ى منه انظروا إ ل ى من أ س ف ل منه ولا تنظروا ل ى من أ ع ل ى منه ل أ ن المسلم إ ذ ا نظر إ ل ى من هو أ س ف ل منه احس ب ن ع م ة الله عليه ل أ ن المسلم إ ذ ا مر إ ل ى من هو اسفل منه سيجد بان الله جل وعلا قد فضل له على كثير من الناس سواء في دينه أو في إ ذ ن فهذه يعني الحقيقه ة ي ع ل ن بد أن د ر ك ان بد ندركها ندركه. اذن فالذين يريدون ا ل ح ي ا ة الدنيا ا لما ر أ و ا قارون في زينته وقبته ه قال الذين يريدون ا ل ح ي ا ة الدنيا يا ليتنا مثل ما أ و ت ي قارون إ ن ه لذو حظ عظيم إنه وقال الذين م و ت و ا العلم ت ا م ن الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بهذا العلم لم ي ت أ ث ر و ا بهذه ا ل ف ت ن ة ا ل ع ظ ي م ة ف ت ن ة الدنيا ف ت ن ة المال وقال الذين م و ت و ا العلم وايده ثواب الله خير ما عند الله جل وعلا خير و أ ب ق ى ثواب الله خير لمن آ م ن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون إ ذ ن فالشاهد يعني من هذا الكلام و من هذه ا ل آ ي ة أ ن ما التزم العلم ا ل ش ر ع ومن تمسك بكتاب الله و ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان من أ ب ع د الناس من ا ل ت أ ث ر بالفتن كلها سواء اتعلق منها بفتن الشبهات أ و بفتن ماذا الشهوات إ ذ ن فهذه هي يعني النقطه ا ل أ و ل ى التي يجب على الناس التمسك بها والاعتصام بها في ازمان الفتن وفي ا ل أ ز م ا ن التي تكثر فيها الفتن ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة من النقاط التي تعصم المسلم من ا ل ت أ ث ر من الفتن و ش ر ه ا هي ماذا ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن بالله جل وعلا فالمسلم في زمان الفتن عليه أ ن يتسلح بسلاح ا ل إ ي م ا ن يتسلح بسلاح ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه متى تسلح المسلم بسلاح ا ل إ ي م ا ن في ازمان الفتن ف إ ن ه ب إ ذ ن الله جل وعلا لا تضره تلك الفتنه وهذا ا ل إ ي م ا ن ينبغي جماعة ان نعلم بانه ف و ر ة للعلم ا ل إ ي م ا ن هو ف و ر ة العلم فبقدر ر ة العلم ف لزوم المسلم للعلم الشرعي بقدر يعني يعني ما ذ ا يزيد ع ن ي ي ما إ ي م ا ن ه و ي ق و ى إ ي م ا ن ه ف ا ل إ ي م ا ن هو ف و ر ة العلم كما قال إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ربي ارني كيف تحيي الموت ارني فاراد ان يريه ذلك ر أ ي عيان و أ ن يعلم ذلك علم العيان قال ربي ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليرى ان قلبي ز د ا د الايمان إ ذ ا فالمسلم بقدر ز ي ا د ة علمه بقدر ماذا ما لا يزيد ايمانه ولذلك أ ي ض ا كثير ما يقتنن في النصوص ا ل ش ر ع ي ة يعني أن العلم ب ا ل إ ي م ا ن قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ذكر الايمان مع العلم لان ا ل إ ي م ا ن خ ب ر ت العلم الصحيح ويقول الله تبارك وتعالى كما في آ خ ر س و ر ة الروم وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث وقال الذين اوتوا العلم والايمان ف ق ر ر الله تعالى بين العلم و ا ل إ ي م ا ن ل أ ن الايمان هو ث م ر ة العلم إ ذ ا فان المسلم كما قلت يعني في زمان ا ل ف ت ر عليه أ ن يتسلح بسلاح الايمان يسعى لتقويه ايمانه وبقدر إ ي م ا ن ه وتقويه ذلك ا ل إ ي م ا ن يثبت في حال حصول الفتن و م و ق و ع ه ولذلك يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت ف أ خ ب ر الله جل وعلا ل أ ن ه يثبت أ ه ل ا ل إ ي م ا ن في أ و ق ا ت ا ل ش د ة وفي ا ل أ و ق ا ت ا ل ع ص ي ب ة وقد ذكر بعض أ ه ل العلم أ ن هذه ا ل ا ي ة نزلت في عذاب القبر و ف ت ن ة القبر نزلت في فتنة القبر في ومن المعلوم أ ن ف ت ن ة القبر ي ي ف ت ن ة ع ظ ي م ة جدا يعني إ ذ ا دفن ا ل إ ن س ا ن أ ت ا ه ملكان ي ازرقان يختبرانه ويمتحنانه ف ي س أ ل ا ن الميت بكل هيبه ي س أ ل ا ن ه عن ربه وعن نبيه وعن دينه ف أ خ ب ر الله ج ا وعلا في هذه ا ل آ ي ة ب أ ن ه في مثل ذلك الموقف الرهيب العصيب وفي مثل تلك الفتن ة ا ل ع ظ ي م ة أ خ ب ر الله جل وعلا ب أ ن ه يثبت ماذا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة إ ذ ا فمن أ ر ا د ان ينجو من الفتن وشرها فما عليه إ ل ا أ ن يتسلح بسلاح ماذا بسلاح الايمان ولذلك يقول الله جل وعلا اذن عرفنا في هذه ا ل ن ق ر ه ب أ ن المسلم بقدر تسلحه بسلاح ا ل إ ي م ا ن يعني ي س ل م ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى من شر الفتن ومتى معرف يعني إ ي م ا ن المسلم لانه يخشى عليه من ان ي ت أ ث ر بفتن هذه الحياه الدنيا ولذلك يقول ربنا جل وعلا كما في آ ي ة الحج و ص و ر ة الحج يقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرب ف اي أ على طرف يعني لا يعني يدخل ع ن ي ي في, في الدين وفي ا ل إ س ل ا م كما ينبغي وكما أمر بل ي ع م د الله تعالى على طرف أو على طرف يعني لو تصورنا مثلا بان هذه الطاوله ة هي ا ل إ س ل ا م فان هذا الشخص الضعيف ا ل إ ي م ا ن كما سياتي يعني يدخل في هذا الدين ولكن يبقى ماذا في طرفه فقط يبقى في ا ل ط ر ف يقول كذا خرج علي ا ل إ س ل ا م هذا إ ذ ا القيت ف ي ه ف ا ا د ا وسي علي في ا ل م ع ي ش ة فرز ر ن ي فيه إ ذ ا ما ارجعني يا راني ف ي الجهاله اخرى حتى ارجعني ا ل ج ه ا ل إ ذ ا يقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرب ف إ ن أ ص ا ب ه خير اطمان به إ ن أ ص ا ب ه خير يعني في هذا الدين في ا ل إ س ل ا م يطمان به ولا الدين لبس به و ن ت متمرد و كذا ت قراني في اليه قراني في ا ل ع ش ا ئ ل ا خ ر اذن فهو دين حسن ف إ ن أ ص ا ب ه خير يطمئن ب ي و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة انقلب على وجهه العياذ بالله خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذلك هو الخسران من ب ي إ ذ ا فهذا الرجل الذي أ خ ب ر الله جل و علا لانه انقلب على وجهه والعياذ بالله في حال الفتن أه سبب ذلك يا ج م ا ع ة هو ضعف الايمان ضعف ايمانه ولذلك يقول الشيخ سعدي رحمه الله معلقا على هذه الايه ومفسرا لها قال ومن الناس من هو ضعيف الايمان لم يدخل الايمان قلبا ولم تخالطه بشاشته ف بل دخل فيه اما خوفا واما ع ا د ة ً على وجه لا يثبت عند المحن على وجه لا يثبت عند المحن اذن ف أ ل ش ه د من هذه ا ل آ ي ه ان هذا الانسان بسبب ضعف ايمانه لم يثبت حال الفتنه ووقت الامتحان والابتلال اذن فالمسلم كلما اعطي ايمانه ازداد م ا ل ا ثباته على هذا الدين ولو اصابته من الفتن ما اصابه ولذلك في حديث ي ا ر و ن الذي يرويه البخاري وغيره يعني لما ذهبت يعني قفيله من قريش الى الشام من اجل التجاره وكان فيهم ابو سفيان ويومها لم يكن مسلمان كان على الكفر فارسل اليهم هارون و ل ك ل ا يلا ي ل ن ي أ ا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ي ر ا يلا ل ا يلا يلا يلا يلا ي ل يلا ه ل ا يلا يلا يلا ل ا يلا يلا يلا هرق ي ل ع يلا يلا يلا ع ل ا يلا يلا يلا ل ا ي ا ي ل ل ا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ل ا يلا يلا يلا يلا ل ا ي ل يلا ي ا يلا ي ا يلا ل عن دينه وتركه و أ ق ر ب ه بعد أ ن دخل فيه فقال له ابو رقم قال له أ سفيان لا لم يوجد أ ب د ا من أ ص ح ا ب محمد من دخل معه واعتد عن الدين قال لا ماذا قال له هرقل قال كذلك ا ل إ ي م ا ن حين تخالف هذا بشاشته القلوب إ ذ ا فالايمان اذا خبطت يعني بشاشته يعني قلوب الناس فلا يمكن أ ن يتزعزع ماما عظمت الفتن التي تعصب بهم فانهم ي ت خ ل و ن على هذا الدين ولا يتاثرون ولا يتزعزعون وهذا يعني كان هذا الصحابه رضي الله عنهم الصحابه رضي الله عنهم يعني فتنوا و قتن عن دينه و ق ذ وعذب وقتن و مع ذلك بماذا هذا ع ل ى دين الله جل و علا و ذلك ل ق و ة ا ي م ا ن ه و رسوخ ع ق ي ت ه م في الله جل و علا و لذلك ع ر ض ا ا ل أ ئ م ة المعروفون مشهورون ي ع ن ي لما يعني كان هذوهم كذلك ع ر ض ا فهذا الامام احمد رحمه الله إ م ا م اهل السنه والجماعه في فتنه القول ب خ ف ق ا ل ق ر آ ن يعني مذي الامام احمد كثيرا وضرب يعني وسجن وعزل ومع ذلك يعني لم يزده ذلك إ ل ا ثبات على هذا الدين وذلك لقوه ايمانه ورسوخ عقيدته إ ذ ا فهذه ا ل ن ق ط ة أ ي ض ا يعني ن ق ط ة م ه م ة جدا إ ذ ا ف ا ل ت س ل ل بزلاح الامام اعظم ما ي ن ف ر الناس في اسنانه ولذلك أ ي ض ا جاء في بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي حدث فيها النبي من صلى الله عليه وسلم عن الدجال انه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال مكتوب بين عينيه كافر, مكتوب بين عينيه كافر. قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ق ر أ ه ا كل مؤمن عن كاتب أو ك او ت ب غ ي ر كاتب يقرأها كاتب كل مؤمن كاتب وغير كتب ا ت أ م ل إ ل ى ع ب ا ر ة عن مؤمن وهي تدل على أ ن المؤمن يعني في حال الفتن يرى ما لا يراه غيره ينكشف له يعني من عواقب الامور ما لا ينكشف لغيره إ ذ ن فهذا الحديث أ ي ض ا يدل على أ ه م ي ة ماذا ا ل ت س ل ل بسلاح ا ل إ ي م ا ن في أ ز م ا ن ماذا الفتن وفي أ ز م ا ن يعني الهرج والاختلاف ي ونحو ذلك ننتقل بعد ذلك الى ن ق ط ة ثانيه وهي ايضا من اهم النقاط التي لابد ا من الرجوع إ ل ي ه ا والاعتصام بها في حل ا موضوع الفتن وهي يا ج م ا ع ة ك ف ر ه ا ل ع ب ا د ة ف إ ذ ا ك ف ر ت الفتن فعليك ان تفر إ ل ى ع ب ا د ة الله جل وعلا تفر إ ل ى ع ب ا د ة الله تبارك وتعالى ففي يعني ازمان الفتن لا بد من ا ل إ ك ث ا ر من ع ب ا د ة الله جل وعلا لتعصم باذن الله تبارك وتعالى من تلك الفتن ولذلك ي ع ن ي ج ا د التنبيه على هذه ا ل ن ق ط ة في ع د ة أ ح ا د ي ث منها ما جاء في حديث ب ي ه ر ي ر ة قد ذكرناه في مجلس الامس حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا ب ا ل أ ع م ا ل فتنا كقطع الليل المظلم ماذا بادروا بالاعمال فتنا اي سابقوا هذه الفتن باعمالكم الصالحه سابقون يعني قبل ان تصلكم ي وقبل ان تدرككم فعليكم ماذا بالاكثار من العمل الصالح لان الاكثار من العمل الصالح من اعظم ما يعصم هذا المسلم في زمان الفتن ولذلك قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كثيرا إ ل ى آ خ ر الحديث ولذلك ايضا رواه ا ب خ ا ل ي في صحيحه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ذات ل ي ل ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سبحان الله ماذا أ ن ز ل من الخزائن وماذا أ ن ز ل من الفتن فراى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في تلك ا ل ل ي ل ة فتنا ع كثيره وعظيمه أ ن ز ل ه ا الله تبارك وتعالى قال سبحان الله ماذا أ ن ز ل ا ل ن ي ل من الخزائن وماذا أ ن ز ل من الفتن ف ر أ ى الفتن النازل ماذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يوقظ صواعب الهجر حتى يصلي يعني نساء من يوقظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم كمنا الليل ثم قال رب كاسيه في الدنيا عاليه يوم ا ل ق ي ا م أسية فاشهد من هذا الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما أ خ ب ر ب إ ي ز ا ل الفتن ا ل ك ث ي ر ة في تلك ا ل ل ي ل ة أ م ر أ ي ض ا ب إ ي ق ا ظ هذا النساء ل أ ج ل الصلاة وقيام الليل مما يدل على أ ن ع ب ا د ة الله جل وعلا في حال وجود الفتن وفي زمان الفتن من أ ع ظ م ما يكون مسلم من شر تلك الفتن ولذلك ا ي ر الله مسلم في صحيح عن عقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ع ب ا د ة في الهرج ك ه ج ر ة إ ل ي ع ب ا د ة في الهرج يعني في زمن الفتن زمن الذي يكثر فيه القتل و ا ل ا ف ت ر ا ب يقول ع ب ا د ة في الهرج ك ه ج ر ة إ ل ي وسر هذه ا ل م ق ا ر ن ة والله تعالى اعلم أ ن ه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الواحد من الناس لا يعصم دينه وايمانه إ ل ا بالهجره الى ا ل م د ي ن ة لا يبقى بين الكفار بل عليه اذا ر ا د أ ن يحفظ دينه وعقيدته ا ل يهاجر إ ل ى م د ي ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهكذا ايضا يحفظ الدين في أ و ق ا ت ف ت ن ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى م ا ل ا إ ل ى ع ب ا د ة الله جل وعلا التي خلق ا ل إ ن س ا ن ل أ ج ل ه لذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ب ا د ة في الهرج ك ه ج ر ة إ ل ي ه اذا المسلم في أ و ق ا ت الفتن وفي ز م ن الفتن لا يمكن أ ن يحفظ دينه و أ ن ي ح ص م إ ي م ا ن ه وعقيدته إ ل ا بلزوم عباده ا ل إ ي م ا ن عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يزيد بماذا بالطاعه ويدرس بالمعاصي فكلما زاد ا ل إ ن س ا ن من العمل الصالح قوي إ ي م ا ن ه و إ ذ ا قوي إ ي م ا ن ه ثبته الله جل وعلا يثبت الله الذين ه ا م ر بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل ا خ ر و ا ل ع م ا د ه في أ و ق ا ن الفتن يعني ع د ة فوائد ولذلك نبينا عليه الصلاه والسلام ارشد اليه لماذا المسلم يعني في أ و ق ا ت الفتن عليه أ ن يفهم ا ل ع ب ا د ة و أ ن يكثر من ع ب ا د ة الله جل وعلا سبب ذلك ا ل جماعه اولا ل أ ن الناس في زمان الفتن قد تضيع أ و ق ا ت ك ث ي ر ة في القيل والقال و ن ق ل ا ل أ خ ض ر وهذا هو يعني واقع أ ك ث ر الناس في الازمان ا ل ل ي تجده يتتبع ع ن ي ي يعني ا ل أ ق و ا ل و ا ل د ل والقال والاخبار وتضيع الناس يعني في مثل ذلك ا ل س ا ع ا ت والساعات الطويله مع أ ن أ ك ث ر تلك ا ل أ خ ب ا ر التي ت ن ا ي ع ن ي قد يكون فيها الكثير من الكذب وإذا كذب من أخبار وصادحة صحيحة فالمسلم ت ح ل أ ي ض تحقينات البول ا ا ة ف بدل أ ن يضيع اوقاته في أ س م ا ب الفتن في مثل تلك ا ل أ م و ر التي لا تنفعه فعليه أ ن يشغل وقته بماذا ب ا ل ع ب ا د ة مما ينفعه ي عند ي ع ن الله جل وعلا يكثر من ع ب ا د ة الله من الصلاه و الذكر و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و نحو ذلك بدل من ا ض ا ع ة ماذا ا ل أ و ق ا ت فيما لا ينفع ولا يجد السبب الثاني وهو سبب مهم جدا يا ج م ا ع ة لماذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ق و م ن ب ا ل إ ك ث ا ر من ا ل ع ب ا د ة في أ و ق ا ت الفتن ل أ ل هذه الفتن غالبا ما تكون عذابا من الله جل و علا يعذب الله جل وعلا بها الناس بسبب ماذا يا جماعه بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فهذه الفتن يعني اسببها ذنوب الناس ومعاصي الناس ولذلك يقول الشيخ الاسلامي بن تيميه رحمه الله يقول وهذه الفتن سببها الذنوب والمعاصي ولذلك فاذا اردنا ان يرفع الله جل وعلا على هذه الفتن ف ن ا بد من الرجوع الى الله ومن الرجوع الى الايه التي خلقنا لاجلها وهي عباده الله جل وعلا وطاعه الله تبارك وتعالى اذا فهذه نقطه مهمه جدا ينبغي الا ننتبه له ولذلك شارعوا الطهاويه وهو ابن ابي العز الحدث رحمه الله لما تكلم في شرحه للعقيده ا ل ط ح ا و ي ة عن منهج اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ت ح ر ي م الخروج على الحكام وولاه ا ل أ م و ر نبه رحمه الله على هذه ا ل ق ض ي ة فيقول رحمه الله ف إ ن الله تعالى ما سلطهم علينا إ ل ا لفساد أ ع م ا ل ه الله لم يسلط علينا هؤلاء ا ل ل ك ا ء الظلمه الا لفساد أ ع م ا ل ن ا نعم يقول ف إ ن الله تعالى ما سلطهم علينا إ ل ا لفساد أ ع م ا ل ن ا قال ولجزاء من جنس العمل فعلينا ماذا ي جماعه ظاهرات وسيارات لا فعلينا الاجتهاد في الاستغفار و ا ل ت و ب ة و إ ص ل ا ح العمل ثم لذكر بعض الايات التي تدل على المصائب الذنوب أن سببها فذكر قول الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديها اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم وذكر قول وبذلك الله تعالى وكذلك فاذا اراد الراعيه ان يتخلصوا من ظلم الامير الظالم فليتركوا الظلم سبحان الله يعني نحن نعتقد المسؤولين والحكام انهم ظلموا وانهم لا يطبقون شرع الله جل وعلا ا ومنهم ا هؤلاء تجدهم من أبعد الناس هو ا ل وعن جالك للصلاه ومنهم من هو ومن هم من هم يعني صاحب الكبائر قد يشرب الخمر ويزجي ويفعل ويفعل ثم يشرب الخمر ويزجي يعني ا ر ف ع شعارات لا ب د من تغيير يعني الاكراد ل أ ن ه ظالم وكذب طيب أ و ل ا نفسك والله جل وعلا يعني ي ق ر ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ه م ة إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما ب ا ن ف س ه لا يمكن أ ن يتغير الناس من حال سيء إ ل ى حال حسن حتى ي غ ي ر ما ب ا ن ف س ه هذه حقيقه ق ر ا ل ي ه هل ن ج ح ل ه ننكرها إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ب ا ن ف س ه ولهذا يقول الامام ا ل ح ا ل ب بن أ ب ي ا ل ع ز ف إ ذ ا أ ر ا د ا ل ر ع ي ة أ ن يتخلصوا من ظلم ا ل أ م ي ر الظالم فليتركوا ماذا ا ظ م ولذلك ونعذر على ا ل ا ط ا د ة نوعا ما حتى نكمل هذه ا ل ن ق ط ة ط ا ل ابن حبيب رحمه الله قال ابن حبيب وهو من ائمه السلف لما وقعت الفتنه في زمانه وسئل عن أن المخرج من الفتن او من تلك الفتنه ة قال رحمه الله اتقوا الفتنه بالتقوى. بالتقوى اذا اردتم ان تزرعوا هذه الفتنه وتدفعوها فاذرعوها بماذا بالتقوى فقيل له وما التقوى فقال رحمه الله أ ن ت ع م ل ب ط ا ع ة الله على نور من الله ترجو مال ثواب الله و أ ن تترك م ع ص ي ة الله على نور من الله تخاف عذاب الله إذا بهذا فتر بالرجوع الى الله جل وعلا ولذلك جاء الاسلام رحمه الله في كلمته السابقه لما قال وهذه الفتن سببها الذنوب والمعاصي قال رحمه الله فعلى كل واحد يعني في اوقات الفتن ان يستغفر الله ويتوب اليه فان ذلك يرفع العذاب وينزل الرحمه ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى وما َ كان ََ الله َُّ ليعذبهم ُُِِْ و َ ن َ ت فيهم ِْ ع ن ي يا محمد فالله جل وعلا لن يعذب ابوانا فيهم محمد فيهم سنته وما َ كان ََ معذبهم ُِْ أ َ و وما كان ََ معذبهم ُِْ وهم َُْ يستغفرون ََُِْ وما َ كان ََ معذبهم ُِْ وهم َُْ يستغفرون َْ ولذلك يعني قوم موسى لما عظم عليهم يعني بطش فرعون و ج ن لما عرم ي ه م بطش ارشدوا و وجنه ج م ر إ ل ى ماذا يا جماعه الى العباده قال تعالى كما في آ ي ة يونس و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى و أ خ ي ه أ ن تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلا واقيموا ا ل ص ل ا ة وبشر ّ المؤمنين واجعلوا مهمتكما قبل قِبْلَ الامامه لعباده الله جل وعلا واقيموا ا ل ص ل ا ة وبشر ّ المؤمنين وبذلك رفع عبده تبارك وتعالى عنهم يعني قله العمر يعني بطشه واهلكه الله جل و ع ل شر اهلك اذا فهذه نقطه مهمه جدا ولكن نفهمها تمام ف في أوقات الفتن وفي أزمان الفتن ه م أزمان مقيت أوقات أخرى لنقاط طبعاً ن س ذ ر ه ا شاء ا لو ل تعالى في درس、الجمعة. أنا اختصرت أن هذه النقاط يعني كان أو كانت نية في الأول يعني أوكبت على وجه م لكان الاختصار م خ ل ل أ ن بعض الناس مع ا ل أ س ر يعني ي س ت ه ز م و ن بمثل هذه الحقائق يقول الناس في فتن ي و ك ل ا م ن ت تقول قل ا ر ج ع الكتاب و ا ل س ن ة هذا يعني بسبب جهل الناس فهذه الحقائق كما قلت يعني لا بد أ ن تبسط ا ل ن ا س وتبسط أ ن بذكر أ د ل ت ه ا و أ ن ف ل ت ه ا إذن فهذه ا ل أ ش ي ا ء من خلال هذا الكلام ن ي ن ل م س ه إ ذ ا فهذا ليس يعني كلام يعني قيل فقط ولا ف ا ئ د ة له في الواقع بل هذا أو هذه يعني اشياء د ف عليها ع يعني أ ن الوعيان كتاب الله و س ن ة النبي عليه ا ص ل ا ة والسلام وجذبت ايضا في واقع ا ل ن ا س فهي التي دفعت و أ م ا غير ذلك من ب ل ا ت افكار الناس ومما يقولونه ب آ ر ا ئ ه م واهوائهم ف إ ن ه جرب في العديد من المرات ولم ينفع جرب في العديد من المرات فكم من عافيه ا خرج عليه الناس ولم يترتب على ذلك إ ل ا الشر والفساد إ ذ ن ما ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يبصرنا ب في ا م و ل ديننا وهذا الحديث كما قلت له ت ت م ة إ ن شاء الله تعالى في درس ا ل ج م ع ة ن س أ ل الله تعالى التوفيق والسداد و أ ع ت ذ ر م ر ة ث ا ن ي ة عن هذه الاطاله والله تعالى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>